الحمد لله، صلوات وسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعوه ده. النباه، هذا المجلس أستاذ عشر، أمضي لك شيء. نعم، عبد الله الجابرية حضرة الله تعالى. عبيد، عبيد، جد حتي. آه، عبيد، نعم عبد الله الجابرية حضرة الله تعالى في شخصية على كتاب التوحيد بالإمام محمد بن عبد الوهاب. الله تعالى. وكان هذا يوم الثلاثاء الثلاثاء والعشرين من شهر الله المحرم للعام الثاني والثالثين بعد الأربعين والألفين من الهجرة سوف أصل إلى قول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلوة في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله روى مالك في الموطئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وسناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائي المساجد شيخانا عزيزكم الله هل بجانبكم جهاز كمبيوتر حتى بآله يزيع الدرس بجانبكم لا والله ما عندي ما أقدر صادر صوت هذا يكون بسبب وجود جهاز آخر في الجهة أخرى ولا يجعل لا, لا والله ما عندي أبدا ما عندي والله ما لا أدري ما السبب عندنا الحمد الله نكمل الحديث الثاني أم نصفنا؟ يا يا أخي لا تفضل فزاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فالذي يبدو لي ان هذه الترجمة متممة لما سبقها من شد درائع الشرك بل والتحذير من الشرك فان بعض الناس وإن كانوا أهل صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى فإنهم واقعون في الشرك وصدب شركهم هذا أنه لغوة في فيهم جعلهم اتخذونها معبودات مع الله سبحانه وتعالى أظهر لهم الشيطان إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى في صورة تنقص الصالحين وأظهر لهم أن الغلو فيهم هو من كمان محبتهم وهذا خطه احش والحراف عن فطرة الله التي فطر, فطر الله الناس عليها وين التوحيد الخادث ولعله تقدم لنا ما يؤيد هذا فأني أثر الشياطين في تصوير الشرك تنقص الصوتي وأن الغلو فيهم وجعل وجعلهم أندادا مع الله هو من ثمان محبتهم ما خرجه مسلم من حديث عيام بن حمار المجاشعي رضي الله عبد عن البي صلى الله عليه وسلم قال بما يرابه جل وعز واني خلقت عبادي خلقات أبتهم الشياطين فاجتارتهم عن ذكر الله وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أمزل به عليهم سوطانا وحرمت عليهم ما أحللت لهم فبال بهذا أولاً أن الأصل في البشر هو توحيد الله سبحانه وتعالى الأصل في الأرض هذا ثانياً وجوب, وجوب العذر من الشرك بل وجوب صد ذرايح الموصل وثالثا ان الشرك طارق على بني ادم ولهذا اعني لما انحرف الناس عن الحنيفية التي خلقه الله عليها وفطره عليها بعده الله الرسل تدعو الخلق الى عبادة الله وحده وبينت لهم ذلك وجاء لهم كما قال تعالى رسلا مبشرين واملرين لان لا للناس على الله الحجة بعد الخصوة حديث الحديث الشاهد منه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وطن يُعبد والوطن هو كل ما عُبد من دون الله عز وجل سواء له صورة أو ليس له صورة بخلاف الصنم فإنه ما عُبد من دون الله على صورة صورة إنسان أو حيوان لكن تذلك صلى الله عليه اشتد غضب الله على قام اتخذوا قبور أنبياء مساجدة لأن اتخاذ القبور مساجدة يعني يعبد الله فيها هذا وسيلة من وسائل الشرك كما حدث لقوم نوح، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين آدم ونوح عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام عشرة قرون ليس فيها إلا التوشي نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد ففرأيتم الناتا والعزة قال كان يلدت لهم كان يلدت لهم الصويقة فمات فعكفوا على قبره وكذا قال ابو عن ابن عباس كان يلدت الصويقة للحاج نعم هذا الرجل اقول هذا المعنى بناءً على قراءتك تشديد اللات اللات اسم فاعل نعم والمعنى الآخر اللات القراءة اللات يعني محلد السويق وسواء كان ذا أو لا فإن محبتهم ذلك الرجل وتعظيمه بالعكوف على قبره بعد موته جعلهم جهال آخر الأمر يعبدونه من دون الزهر نعم نعم صفيتكم الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج الله واهل السنه هذا الحديث في اسناده عبد الله ابن لهيئه المصري, المصري. اشرح حالك احسن لا احسن بالله <تصفيق> نعم هو هو هذا لكن هو رجل صالح فيه خير نعم نعم كثر جو حفظه فاختلف والكلام عليه من وجهين اولا الضعف ينصب على زائرات فالحديث الصحيح زوارات جمع زوار على وزن فاعل فمظرومه أن زيارة المرأة على كسرة نعم هي سبب هذا الوعيد وأما زيارتها على قلة نادرة فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى إلا إن كانت الجيدة المخصصة في البلد تمنع هذا على النساء وجب عليهن السمع والطاع وعدم مخالفة وليهم لأن هذا لن مسائل الاجتهاد ثانيا المساجد والسروج صحيحة لأنها جاءت من غير وجه ومن الحديث الصحيح لعن الله زوارق القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وحديث سيأتي بعد نعم نعم انتهى الباب حفظه الله نعم قال المصنف بحالي. انتهى الباب آه نعم نعم انتهى الباب الذي بعده نعم قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسديه كل كل طريق يوصل إلى الشرك أو يوصل الشيخ. آه وسديه كل طريق يوصل إلى الشرك يوصل إلى الشرك وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنبتم تفضلوا هذه الترجمة في وجوب سد الزرايا يعني درايع الشكل والآية تمامها لقد جاءكم رسول ونص الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما هنتم حريص عليكم بالمؤمنين وأروف الرحيم هذه خمسة أوصف خمسة أوصف دلت على التأشي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وينهى عليه وينشئ تفقل وجوب طاعته بفعل أوامره واجتناب نواه وتصديق أخباره ومنها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حماية التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك وسيذكر المصنف نصوصا من السنة في الباب الوصف الاول انه رسول يعني مرسل من الله يعني مرسل من الله والثاني، والثاني من, من أنفسكم، وهذا ما يجعل ما يجعل الناس يطمئنون إليه، فما أرسل الله إليهم ملكا وما أرسل إليهم جنيدا، بل أرسل من البشر، وكو وك وهو أمر آخر آخر. وهو فيما يخص القريش فإنه لم يرسل عليهم من القبائل الأخرى لم يرسل عليهم من القبائل الأخرى فلو أرسل عليهم من القبائل الأخرى لا يطمئنون عليه فأرسل عليه إليهم رجلا يعرفون وكانوا يشهدون له بالصدق والأمانة في الجاهلية وما تنكروا إلا حين دعاهم إلى عبادة الله وحده الوصف الثالث حريق عزيز عليه ما عمدتم يعني يشق عليه كل ما يشق عليكم والشرك أعظم المشق لأنه صرف عبادة الله لغيره فهو معرض لصاحبه للغلاق في الدنيا بالقتل والأسر وغير ذلك من العقوبات وفي الآخرة الحنود الشرمدي الذي لا نهاية له في النار والنحن يقول هنا هو الشرك الأكبر نعم الوصف الرابع حريص عليكم حريص عليكم يعني حريص على هدايتكم وهذا يوضح ما تضمنته النصوص الاتية نعم فمن حرصه صلى على هداية الامة وتجنيبه ما يقدح في توحيدها وعبادتها نعم انه حريص عليهم فوصل عليه وسلم حريص على هداية الأمة من جميع النواحي وأعظمها إخلاص الدين لله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم وهذا من كمال شرفه صلى الله عليه وسلم على هداية الأمة إلى الدين الخالص والتمسك به نعم نعم أحسن الله عليكم قال مصنف رحمه الله عن أبي هريرة الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعل قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإثناد حسن ورواته ثقات هذا <تصفيق> الحديث فيه نهيان وأمر وإلته الأمور والشاهد منه لا تجعلوا بيوتكم قبورا لأن القبور لا يصل فيها كما صح عنه صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا الى القبور ولا تصلوا اليها هذا مضمون الحديث اجمالا واما تفصيلا فنقول اولا لا تجهدوا قبري عيد. العيد هو اسم لما يعود ويتكرر ومنه سمي العيد عيدا لأنه لتكرروا كل سنة والمعنى لا تعتادوا زيارة قبري نعم وهذا لأنه قد يجره فيما بعد إلى اتخاذه ردا صلى الله عليه وإلى اتخاذه صلى الله عليه وسلم ردة نعم وإن كان الله سبحانه وتعالى عصب قبر قبره من ذلك ولبعضة لما أدخل الوليد ابن عبد الملك الخليفة الأموي أفض الله عنه وعنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وسع المسجد وجعل داخله الحجر ومنها حجرة عائشة وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم امر اعمله على المدينة انا ذاك والذي صار خليفة بعد وهو عمر بن عبد العزيز ان يحاف القبر بجدران حتى لا يصل الناس الي نعم نعم السلام عليكم لحظة لحظة كابيا ولا تجعل قبورتكم قبورا يعني حصوها بشيء من النوافن نعم لما قدمت طانفا لأن القبور لا يجوز اتخاذها نشاجدة هذا ما قدمت معناه فيما سبق نعم واستدللت عليه بما سنعتم من حديثه صلى الله عليه وسلم هذان النهيان نعم هما, سد هما صد صريش لذريعة الشرك نعم واما الامر فهو قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا عليّ هذا معروف، نعم فالصلاة من المؤمنين على نبيه صلى الله عليه وسلم هو دعاء الله، ولهذا جاء الحف في الكتاب والسنة على التكثير من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على نبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واحاديث كثيرة متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله فان فراتكم تبلغ بني ان هذا بيان هذا بيان يتضمن حظ القمة على أن يصل على النبي صلى الله عليه وسلم وأن صلاتهم عليه باذغة إياه. فمن كان فينا يستوي في مع من كان في أقصى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب. فهذا من تسهيل الله على هذه الأمة أنه لم يكلفهم بالرحال إلى نسجد النبي ظلم زوقةه. كابد. نعم. أحسن الله عليكم. هذا الشيخ خالد. نعم. قال رحم الله تعالى.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 ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة نعم اقول هذا الحديث يتضمن شيئين أحدهما مرفوع مسند للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح يشهد لوما قبله والثاني خبر والثاني نعم والثاني وإن كان خبرا متصلا لأن علي ابن حسين وهو الملقب بزين العابدين يروي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه القصة ضعيفة القصة ضعيفة وما آخر هو صحيح نعم صحيح من طريق آخر أعني ما تضمنه من أنطين الأمر عندك نعم نعم من تهل برق حفظك الله من طق الالقابدة يكفي هذا بارك الله فيك يكفي ان شاء الله تعالى أنا استعد لكم خش دقيق ثم أودوا للتصومة فكماء طيب يعني أتوصل عليكم ما تخلص الدقائق لا لا أيونام شيخنا خمس دقائق فقط. أتصل عليكم. أو عليك. ستاعة طيب على, ال... على ناتف الأرض إن شاء الله إيه؟ أنا بعد خمس دقائق أو ست دقائق اتصل علي يا. طيب حفظكم الله سلامكم الله عز وجل إن شاء الله بارك الله فيك. بارك الله فيكم السلام عليكم, ورحمة, عليكم السلام. ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله